أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الله إلا بالحق إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم الْقِيَامَةِ ويخلد فِيهِ مهاما صالحا اصبحت مسؤوليه يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن صالحا، فإنه يتوه إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآخر واخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا, وجعلنا متقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي